Kærlig, bål isen, bøn dig, og albi. I natten, i båden, bål بكرة يكون ويام وانت بعيد بموت وبعش على أمل انك أمعان كل ما يهي فوت قلبي أحلم بكرة يكون ويام وانت بعيد بموت وبعش على أمل انك أمعان يا حبيبي شوقي ما بيقلش بالأيام يا حبيبي Walla, han er lige حياتي في بعدك صعب علي بداري في قلبي بنفع علي حنيني وشوقي ولفت قلبي كفاية ده محتاج لك جملي وانت بعيد بموت موبعش على امل كل ما ينقفون قلبي يحلم بكرا يكون ويا وانت بعيد بموت موبعش على امل انك يا حبيبي شوقي ما بيقلش بالايام يا حبيبي والله انا في السباح مشكلات وتعدون فساركاح لا حرام اتقلم انه طماضي وراح مشكلات قلبي يحلم بكرة يقول ويا الحرام على امال انه